بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يرث من دافة آيات لقوم مقيمون واختلاف الليل والنهار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 ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هداه والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سواءً نحياهم ومماتهم ساء ما يحكون وخلق الله السماء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 فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلَّذِى أَجَلَّهُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هم إلا يظنون اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قِيلَ كُتِبَ آبَاؤُنَا إِنْ كُنْتُمْ لله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك الشماوات والأرض ويوم تقوم الشاعة يومئذ يخشع المبطلون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 اِذَا قِيلَ إِنَّ عَدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّهُمْ إِنْ أَنظَرُوا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَطِيعِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ